بِنَ عَالمِ الدّينِ أَبُو أَحْمَدَ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ انْصُرْ صِيَامَ الْمُسْلِمِينَ صِيَامَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ علي والذي قد رفدا والذي أخرج المرعاة فجعله مساء سيذكر من يخشى ويتجنب من أشقى الذي يصل النار الكدراكم لا يموت فيها ولا يحيا قل أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه مصلا فلتؤثرون لحياة Ando denen lania eta